ادعوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم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 رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاصبر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْ سَتُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ